أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتِينَّ مَا لَهُ وَوَلَدَ أَطْلَعَ الْوَيْبَ أَمِ اسْتَقْدَعٍ ذَرَّ رَحْمَانِ عَهْدَ أَكَلَّ ذَنَكْتُ بُمَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَتَّاً وَنَرِتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَى وَاتَّخَذُوا مِنْ ذُو الْلَّهِ آَلِهَاتٍ لِيَكُونُ لَهُمْ عِذ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعز لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا